رموز وطنية شجرة زيتون معتاده حجر ممل طفل في الهند والصين أطفال ثوب مطرز ذلك تلبسه سيدات المجتمع في الحفلات التنكرية ذكر انطلاقة الثورة تبرعوا للتبولة والمناقيش لبنان يعرفون القصة الأردن يعرفون القصة مصر يحن الأسير على الأسير الرئيس لا إله إلا الله القوات المسلحة لا حول ولا قوة إلا بالله العلم العلم مل من رؤية ظهر الوزير الكوفية لم تخلق للدبكة جواز السفر لا ترحل لأنك لن تعود الشهيد من منهم الشرطي أهلا منذ متى وأنت هنا الشاعر سينشد شعرا رغم هذا كله